ومن يتعد حدود الله فقد ولم نفسك لا تدري لعلم الله I uh, am um. له الزقوط من حيث ولا يحتسب Voor mij is het niet omdat ik Oh, uh good, -huh. uh -huh. yeah. namien zegreen nous ومن يترى كأن علم الله فهو ومهيئه يتق الله يجعل له نخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب Gracias. We mijn ervoor zorgen dat we met dezelfde mensen, met dezelfde mensen, Waarom oh, nee, nee, nee, nee. Uh oh, Oh mijn god, You We know, don't uh... وَمَا مَنَ يَتَّقِ نَسْفًا من لك اوه و دلن Father, Father, Maar je Hello.